109. على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون 111. من لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من 113. ولحم طير مما يشتهون وحور عين 115. كأمثال المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما إلا قيلا سلاما سلاما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 111. الشمال في سموم وحميم وظل من لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّ لَمَبْعُوثُونَ 119. منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون ما تمنون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 113. أم نحن الزارعون 114. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون 115. إنا بل نحن محرومون الماء الذي تشربون 113. أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكون 115. النار التي تورون انتم أنتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين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 117. ترجعونها إن كنتم صادقين 118. إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم 110. إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وَمَا إِنْ كان مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ